الله لا اله الصيام جنة برنامج على امواج اذاعه غردايه من اعداد وتقديم الاستاذ فاضل ناصر. الله لا الله بسم الله. توكلنا على الله وسمنا عشمنا فرض الله وما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العدد الرابع من الصيام جنة. ما أسرع أيامك يا رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. وها قد رحل أوله. ودخل أوسطه وأسأل الله أن يبلغنا جميعا آخرة وأن يعتقنا من النار وأن يعيننا على صيام وقيام ما بقي منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء يثبت من يشاء ويذل من, ويذل من يشاء يرفع من يشاء ويخفض من يشاء له الملك إنه الأول والآخر الظاهر والباطن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رمضان أن نتواصل على ما كنت عليه قبل رمضان وبعده فهذا هو الحزن الحزن الذي يجب أن نشعر به على فراق رمضان ونعقد العزم والنية على أننا نواصل نواصل على الاستقامة نواصل على التقوى نواصل على ما اكتسبناه في هذا الشهر الكريم محب الأكل ومحب النوم عاجزون عن القيام بأعمال كبيرة هذا القول يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه وبقوله عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وبقول عمر رضي الله عنه إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسد مورثة للسقم وبقول علي رضي الله عنه كثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع وبقول معاوية رضي الله عنه كل قليلا تعمل طويلا ولا ننسى التوجيه الإلهي العظيم. وكلوا وشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. يجب أن نواصل على هذه المعاني بعد رمضان وفي حياتنا إلى أن نلقى الله. يا من فرشت جبهتك لله وأسكبت الدمع بعد الدمع خشية من الله، ومن ويا من رفعت صوتك بالدعاء. ومن يا من نصبت قدميك نصبت قدميك متدللا متعبدا ربك الله يا من استعرضت ذنوبك وأوزارك فوضعتها بين يدي الله عز وجل تقرع باب رحمته جل جلاله وتعالى في علاه ويا من تعودت قدمك على الصلاة في المساجد ويا من تعودت على تلاوة القرآن ويا من تعودت أن تعطي الفقير المسكين ويا من وصلت أرحامك ويا من بررت بوالديك ويا من احسنت الى جيرانك ويا من غضضت بصرك عن الحرام ويا من حفظت لسانك عن الغيب والبهتان ويا من سبحت الله ليلا ونهارا اقول لكم ولي ولكل المستمعين والمستمعات نستقم على هذا الامر ندم على الاستقامه ندم على الطاعه ندم على الاقبال على الله فان الله عز وجل لن, لن يمل حتى نمل الله الله فيه نحن في حاجة إليه فلنواصل بعد رمضان أريد النفس على الصبر وتلاوة آيات الذكر إعطاء المال لمحتاج وبروح تطمع في الاجر صر لله على الجوع وذنوب تمحى برجوعي وشكر على نعم خاضك بقيام فيه وركوعي أدر والحب كان تجري والقلب يحن لمغفرة في ليلته ذات القدير دفن للشر ولالشيطان وسائر رضا الرحمن رمضان على شوق نسعى نسعى نسعى جاهدين لإرضاء الرحمن ومن علامات قبول الأعمال علامة أن تعرف أن عملك قبل في رمضان أم لا. خذ هاتين العلامتين وضعهما في ميزان أعمالك فإن وجدتهما فأبشر بالخير بأن عملك قد قبل وإن كانت الأخرى فأقول لك ولنفسي الله سبحانه وتعالى أعطانا عدة طرق لتفادي هذه الأشياء أول, أول علامه من هذه العلامات الشعور او الاستمرار في الطاعة الاستمرار في العمل الاستمرار في الاقبال على الله عز وجل التغيير الذي يظهر في الحياة الشيء الثاني أن حياتك تتبدل قربك من الله يتبدل علاقاتك تتبدل أسأل الله أن يبلغنا ويبلغكم هذا ومع الصيام جنة بي النفس حتى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 إليه قلوب الخلق تنطلق أصيام جنه هنا الاحساس بسكون النفس الاماره بالسوف وكسر شهواتها هنا الاحساس بصفاء القلب عن الكذب <تصفيق> <تصفيق> الصيام جنه العشر الاواخر تقول لنا ها انا العشر الاواخر من رمضان قد اقبلت ها انا خلاصه رمضان و رمضان وتاج رمضان وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي لياليه لياليه بالصلاة والذكر والقيام ويوقظ أهله شفقة ورحمة بهم حتى لا يفوتهم هذا الخير في هذه الليالي وكان يشد مؤزره من أجل من أجل العبادة من أجل الانشغال بالذكر. إخواني همسات العشر تقول ضاعف الإجتهاد في هذه الليالي وأكثر من الذكر أكثر من تلاوة القرآن أكثر من الصلاة أكثر من الصدقات أكثر من تفطير الصائمين ففي هذا الخير الكثير الدعاء عند الفراغ من الطعام يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه ويقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الصيام جنة ليالي العشر تقول اطلبوا تلك الليلة الزاهية تلك الليلة البهية ليلة العتق والمباهات ليلة القرب والمناجات ليلة القدر ليلة نزول القرآن ليلة خيرا من ألف شهر فاجتهدوا لهذه الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أنبحث عنها نتحرها نجتهد نتغلب على هذه النفس اطفئ تعالى الحسن العبقات فالورد تضوع عات نقا حس يا رب لنا الخلقا زقا الحسن اللوى مرتد وتضوا وعتناقى يا رب مولانا الخلقا طهروا فلا في صبر للهادي في حسن الخلقا حسني يا رب الصيام جنة ليالي العشر تقول لي ولك لا تتركوني من دون قيام اتركوا لدائد النوم وجحيم الكسل وانصبوا انصبوا إلى العبادة ارفعوا هممكم ادفنوا فتوركم ونافسوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجال أصحاب تقى وقيام قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلندعوا ربنا خوفا وطمعا نغتنم, نغتنم هذه العشر العشر الاواخر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 العشر الأواخر في الصيام جنة ما جئتكم لتجعلوني موسما لملء بطونكم بأصناف الطعام والشراب ولا جئتكم لتجعلوا ليل نهارا ونهار ليلا وتقطع ساعات الثمينة بالحلويات والاستعداد للعيد ما جئتكم لهذا جئتكم لتتقربوا أكثر من المولى عز وجل فأدركوا الحكمة إني لم أكن في يوم من الأيام وقتا للنوم والبطانة وملء البطون والنوم والكسل إلا في زمنكم فهل رجعتم إلى تاريخ اسلافكم بسم الله الرحمن الرحيم أخي الله هو العليم بك هذا يكلم من؟ أخي لا تتلفت فأنا عليك أن أنا نعم تريدني أنا نعم أن عجبا لك أنا مشغول فهناك فيلم أريد أن أدريكه في التلفزيون حتى في رمضان أنت في غفلة وهوان اسأل الله لي أن يفتح على قلب تعال لي آخذ بيدك فإنني والله أحبك وأحب الخير لك ولكن في رمضان موسم للإنتاج المميز من البرامج والمسلسلات أكل هذا العناد في نفسك من أجل الشهوات ولكنها متعة لقد خرجت مجموعة مذهلة من الفيديو كليب. إنما هي لذات للحظات ثم تعقبها ذدم وحسرات ولكن كل أصحاب يتابعونها ومن الصعب أن أتركهم من أجله فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يديك فتقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ خلانا خليلا عندما أكبر قليلا سوف أتو فمن يمسك هادما لذات ولكنني شاب في مقتبل العمر من يوقف مفرق الأصحاب والجماعات والله لقد صدقت فقد مات صاحبي منذ شهر اليوم صاحبي فلان وغدا يقال عني مات ولكن التوبة صعبة على نفسي يا نفس ما ترين المئات. وقد ملأوا الحرم والساحات وهم في دعوات وتمعات وأنت تلاحقين الشهوات أخاف ان تبت أن أعود لمعصي فتب مرة أخرى وإن رجعت فتب مرة ثانية أخاف أن يصيبني الملل إياك أن تملف فيفوز الشيطان في الجولة الأخيرة وذكريات الجميلة ذكريات السفر واللعب كبر عليها أربعا وصل صلاة توب توبة صائم عرف معنى الصيام توبة صائم هل أتوب توبة صائم أجل أخي قبل هوات الأواء اللهم إني توبت, الله إني توبت إليك توبة صائم, توبة صائم. وأنا ابت إليك, وأنا إليك. إنابة نادم إنابة. إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم وسوف أقوم الليلة لله على الله يرحمني يا الله أذني لا تصدق ما تسمع لا أزال أراه أمامي كل نفس ذائقة الموت سبحان الله لقد مات نعم مات فات وهو ساجد يناجي ربه مات بأول ليلة بعد التوبة همسات العشر الأواخر في الصيام جنة لا تفسد صفو ليالية ببعض المعكرات التي تتير الأشجان وتجلب الأحزان وتأنب الضمائر وتقلق الخواطر فلقد اعتكف بعض الناس في الليالي في الأسواق التي قد ضاقت بها النساء وتهافتوا على المشتريات للعيد فلماذا لم يجد الناس اوقاتا غير اوقات الفاضلة أم أن العادة فرضت نفسها على ضعفاء البشر فيمكنك أن تشتري ملابس العيد وأغراضه من في شعبان أو تستغني عنها حيث حيث تستغل العشر الأواخر هذه العشر الأواخر إذا لم تستقلها فقد ذهب الكثير من رمضان ولا يعلم أحد منا هل سيصوم هذا الشهر في عوام القادمة أم سيكون في حفرة مظلمة من فوقه تراب ومن تحته تراب وعن يمينه تراب وعن شماله تراب العشر الأواخر في الصيام جنة تقول استغلوني بكل ما لديكم وإلى همسات الصائمين <تصفيق> همسات للصائم همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق همسات الصائمين تقول فرض الله صوم رمضان لحكم عليا هذه الحكم ترجع آثارها الحسن علينا نحن المسلمين كشف العلماء بعض هذه الحكم أول حكمة قالوا تقوية الروح يتكون الإنسان من جسد وروح كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم فإذا قوية الروح ازدادت صلتها بالمولى عز وجل وتقوية الجانب الروحي مهمة حتى لا يطغى على الجانب المادي يا, ما يا ما خلاص ابي اتوب بس يا يغفر لي. ابشر فرحمه الله واسعه من أسرار الصيام يقول العلماء السر الأول تقوية الروح حتى لا يطغى الجانب الجسدي والشرط الثاني أو السر الثاني من أسرار الصيام والتي أتمنى أن يكون الجميع وصل لها هي التقوى التقوى الخوف من الله تعالى ومراقبته في كل فعل وقول والصائم بالتزامه البعد عن المباحات امتثالا لأمر الله تعالى يتعود على التقوى والمراقبة ولذلك كانت التقوى هي الفائدة التي أشار إليها المولى عز وجل في فريضة الصوم فالتقوى نبحث عنها في خلوتنا نبحث عنها عندما نكون بمفردنا نبحث عنها عندما نكون في وسط الناس السر, السر الثاني التقوى حلو نعيش، حلو نعيش، حلو نعيش على نشيل المها. ننشر الطيبة ونسعد غيرنا. نحتوي الناس بمحبة واحترام. نحب أتنا نمشي بالقانون ونعيش بالنظام نحمي أذنا ونحافظ أرضنا نمشي بالقانون ونعيش بالنظام همسات الصائمين في هذا العدد تشير إلى أن من أسرار الصوم المهمة أيضا تربية الإرادة إخواني كمن نشكو من هذا الأمر نشكو من ضعف الإرادة. يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بعقله الذي يفكر ويتدبر ويريد ويفعل وفق رضاه وقناعه ومن الناس من يجهل أن تلك الحقيقة فيعيش تابعا لغيره يقلده في النافع والضار ومن هنا كان دور الصوم في تربية الإرادة الذاتية للإنسان حيث يوقد الضمير ويعوده على الالتزام المنظم بسلوك معين فلا يليق ولا يوافق الإنسان على كل ما يراه هكذا بل يكله له إرادة هذه الإرادة يتعلمها من الصوم لأن العلماء خاصة المعاصرون يرون أن الصوم هو أسلوب لتكوين الشخصية وتربية الإرادة وقد سبق الإسلام إلى ذلك فنادى الشباب بالتحكم في غرائزهم ووجههم إلى الصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغضي البصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هذا الوجاء مهم جدا وهذه الوقاية إن شاء الله نكن تعلمناها ووصلنا إلى هذا السر واكتشفناه من صومنا يا صديقا حيرا يبغي من أديه رشدا بطريق الشوك والأثرات والبعد السحيق كيف ترجو الصمح في الليل بأن يمحو السوادى وقال قل لي من أسرار الصوم أيضا أنه يحقق في نفوسنا العبودية الكاملة لله وفي الصوم قبل ذلك لا بد من مراجعة علاقتنا بالمولى عز وجل التسليم والعبودية فالصائم يجوع ويعطش وأسباب الغداء والري أمامه كل شيء متوفر أمامه ولولا خشية الله والرغبة في رضاه لحدث لحدث أن تناول وفطر لأنه يشعر بالجوع ويشعر بالعطش فلماذا لم يفعل ذلك؟ لأنه عبوديته كاملة لله نستمر على هذا بعد رمضان نستمر على هذا في أمام شهواتنا ورغباتنا حتى نحقق العبودية الكاملة لله في كما جو في الليالي كم رجعته وكم بكيت ولكم رجعتك في همسات الصائمين من اسرار الصيام التي الكثير وصل إليها أنه شعر بما معنى ذهب الضمأ وابتلت العروق والمائده امامه فما رأيكم هل شعرتم بالمحرومين المحرومين من نعم نعم الأكل والشرب والذين يعيشون البؤس حتى الماء النقيل يجدونه من أسرار الصيام الاجتماعية أنه تذكير عملي بجوع الجائعين وبؤس البائسين تذكير بغير خطبة بليغه ولا لسان فصيح تذكير يسمعه الصائم من صوت المعدة ونداء الأمعاء فإن الذي نبت في أحضان النعمة ولم يعرف طعم الجوع ولم يدق مرارة العطش فلعله يظن أن الناس كلهم مثله مثل التي قيل لها أن الناس تطالب بالخبز فقالت لهم ولماذا الخبز يتناول الحلوى؟ فهذه عاشت في أحضان النعمة فللرمضان يذكرنا بهؤلاء المحرومون تذكير معنوي وتذكير فعلي وتذكير بالشعور والإحساس كلنا ذقنا مرارة العطش وطعم الجوع فلعلنا نتعلم من اليوم أن هناك أناس يشتهون الخبز ويشتهون الماء هناك ناس يحتاجون إلى أن نعطيهم وإذا اعطيناهم فليس منا وتفضلا ولكن لوجه الله ننتظر هناك الزاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليان حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليان وكل سعادتي أني بمسؤولية أحية من الأسرار الكثيرة التي اختصرناها في همسات الصائم تقوية البدن ربما يقول أحدهم العكس أنا أشعر بالفطور وأشعر بوزني نقص ونقصة زشكله وكذا ولكن لا العلماء يقولون أن الصيام له فوائد كبيرة في تقوية البدن والمحافظة على الصحة الصحة وليس على الوزن أو على الشكل أو على المظهر الصحة صحة البدن في رمضان من خلال الصيام, الصيام الصحي كما أمر به المولى عز وجل يجعل الجسم يتخلص من جميع الفضلات الزائدة عن حاجته وينظف كل أعضائه بما فيها من مواد ومن سموم مثل المنزل صاحبة المنزل ربة المنزل أمامها ثلاجة الآن يأتيها في الموسم مرة في السنة تخرج كل ما هو موجود لم يستعمل والذي فات عليه الوقت والذي لا تحتاجه هي والذي فسد بعض الأطعمة ممكن تفسد حتى في المجمد فتنظف وترجع مرة ثانية فهذه هي تقوية البدن وليس فقط زيادة كيلو أو نقصان كيلو آخر إذا في أسرار كثيرة جدا لا يسعنا أن نتناولها هنا ولكن تستطيع أن تبحث عنها وإلى الرسائل القصيرة لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي كلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون لا اله الا الله لا إله إلا الله, الله. قصيده رمضانيه الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله استقبلها بقلب حامد وشاكر للنعم الكثيره التي منحها الله لك وأرسلها بقلب يحاول بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على جوارحه الله أكبر الله أكبر رسالتنا الأولى تقول للصائم والصائمة هل تذوقت حلاوة مناجات الله جل وعلا هل تذوقت يوما في هذا الشهر ولو ليلة وليلتين دقت حلاوة المناجات هل شعرت بلهفة قلبك وفرحته وأنت تناجي ربك وتدعوه وتقف بين يديه وتنسى العالم كله ولا تتذكر إلا الله وتشعر بالراحة في تلك اللحظات <تصفيق> <للوالدي> بصحبتي بصحبتي <تصفيق> <أحيى> حياة السعداء <تصفيق> تمسكهم <كلتا اليد تصفيق> طريق للجنان وهو مشعور بلا مان فضله يكتب قلب الامتنان بصحبتي للوالدين حياة السعداء. هل تذوقت حلاوة مناجاة الله هل شعرت في هذا الشهر بهذه الحلاوة عندما كنت ساجدا هل شعرت وبدون شعور أن لسانك يدعو ربك وعينك تفيض من الدمع من خشية رب العباد وتجد نفسك تبوح إلى ربها بهمومك وأحزانك وكل كلمة تسبقها دمع وتشعر أن هذه الدموع تزيل هموم من على قلبك تشعر كأنها تزيل جبال من على صدرك وفجأة يتحول هذا الشعور إلى سعادة ويقول صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه اسأل الله العفو والعافية ويقول لعلي كرم الله وجهه قل اللهم اهدني وسددني ويقول لعبيد بن حسين رضي الله عنه قل اللهم ألهمني رشدي وكني شر نفسي الرسائل أيضا تقول لك في هذا الشهر الكريم هل أحسست بالثقة بالله هل شعشت معنى الثقة بالله؟ الثقة بالله أن, يس أن يفرج كربك أن يخرجك مما أنت فيه أنه سيعينك على قضاء حوائجك أنه سيوسر لك أمرك أنه سيجيب دعوتك أنه سينصرك أنه لن يخذلك أنه سيقضي دينك هل, هل, هل دعوته بأن يفرج همومك وكروبك وثقت به أنها ستفرج؟ نعم لا بد ان تصل الى هذا الشعور الحكمة ضالة المؤمن وبن حلاوة, حلاوة قرب من المولى في هذا الشهر الكريم مع رسائلنا القصيرة هذه الرسالة تقول لك هل رددت وأشعرت واستيقنت بالآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تحرك بها في الحياة تحرك فيها بها في الأحد عشر شهر المقبلة وخذها بيقين وثق بالله أنك ستشعر براحة رهيبة لأنك عرفت أن رزقك على مولاك وهو سيرزقك ولو في جحر ورزقك يأتيك من حيث لا تعلم سبحانه الله لا ينسى عباده وتجد نفسك تعودت على هذه المناجات وتتمنى لو لم تشرق الشمس ويستيقظ الناس عندما تجد هذه الحلاوة يتحرك بها تحرك وليس ترددها في لسانك فقط ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هل شعرت بهذه الراحة الراحة الرهيبة الراحة الرهيبة في هذا الشهر الكريم ألقيت بين يديك السيف أعلو به القمم أنت الهنا والمنا أنت الدنا وأنا على تراك وليد قد نما وسمى ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنا أنت الدنا وأنا على تراك وليد قد نما وسمى أنت الهنا انت المنا انت وانا على قد اخواني اخواتي الأكيد أننا تذوقنا تذوقنا واكرمنا الله بهذه الحلاوه حلاوه القرب منه وسمح لنا وهيأ لنا الاجواء فله الشكر على ذلك واذا تذوقنا هذه الأشياء من رب العباد فلنحافظ عليها ولا نفرط فيها فإنها كنز لا يقدر بالمال فلا تجعله ولا نجعله يضيع منا أبدا ومن لم يتذوقها يسعى يسعى إليها بالطاعة والعبادة ليصلها وسيشعرها قلبه ويطمئن بذكر الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإلى رحانيات الصائمين عندك الصادق عيناي عيناي عيناي رمضان ورؤيا رؤيا رؤيا السلوان وعيناي اسمعها انصت لها بمشاعر صادقه لانها لا ريا فيها فيها الاخلاص الذي يؤنس الصائم الذي يجعل صومه شفيعا له لدخول الجنة والنجاة من النار يوم القيامة. روحانيات هذا العدد بعنوان منجات رب العباد في ظلمات الليل. أنقلها قصة واقعية عبر لسان صاحبها. يقول مررت بأزمة مالية وليس من عادتي أن أسأل الناس ف. أصبت بهم وغم كبيرين ماذا أفعل فعلي التزامات كثيرة كما أن كثيرا من الناس يظن أنني ميسور الحال والحمد لله على ذلك وبدأ الأمر يزداد شيئا فشيئا فلاحظ علي بعض المقربين مني ذلك فأبحت بما في نفسي لهم بعد إلحاح شديد فعرض علي بعضهم أن يعطيني بعض المال ولكنني رفضت ولم يكرر أحدهم منهم العرض مرة ثانية وربما أعلم أن حال كثيرين من أصدقائي مثل حالي فالحياة أصبحت صعبة والمتطلبات كثيرة والحياة الاقتصادية الكل يعلمها جيدا وأسف إن خرجت من رمضان وأنت أنت لم تتغير وحسرتاه إن خرج رمضان ولم ينفر لك وحسرتاه إن خرج هذا الشهر المبارك ولم تعتق من النيران وحسرته إن خرج رمضان ولم تكن من الفائزين برمضان وحسرته يوم توزع الجوائز يوم العيد وأن ترجع بالخسران العظيم قل لنفسك وحسرته إن لم يرفع منك توبة إلى الله عز وجل في رمضان ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين متى الفرار؟ متى إن لم يكن هذه الأيام متى الفرار إن لم يكن في شهر الصيام ليس لنا أخي إلا الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وما زال الهم والغم يلازمني وأريد أن أنفك عنها أنفك عنهما لم أكن أفكر في المال طول حياتي لكن هناك ضغطا شديدا ولما أغلقت أغلقت الأبواب كانت المفاجأة في نفسي أني أرفع يدي إلى الله أطلب منه دخلت حجرتي بعد أن توضأت وصليت لله ركعتين ركعتين لله تعالى ثم وبدأت ادعي الله لم يكن لم أكن أدعو بلغة فصحى أو بالادعية المأطورة إنما دعوته دعوته بسبحانه بلغة المعتادة وجدت مشاعري واحاسيسي تسبقني قبل كلماتي، وجدت قلبي ينطق لأول مرة مع ربي. بدأت أتذكر بعض الآيات من القرآن، وكأنما تمر بخاطري لأول مرة. أبشر أخي،, أبشر أخي فالباب ما زال مفتوح. فتعال، عجل قبل غرغرة الروح. هيا تب إلى الله توبة نصوحه توب توبة صائم. عرف معنى الصيام. توبة صائم. ذاق طعم رمضان. توبة صائم قرأ بقلبه القرآن توبة صائم أثر فيه القيام تب توبة صائم مقلع عازم معترف النادم تبقى بلفوات الأواني كأنني لأول مرة أقرأ بعض الآيات وإذا سألك عبادي عني فأجب فإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون ثم نظرت إلى قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بعدها تذكرت حال الصالحين حين الضيق وتذكرت عطاء الله تعالى لخلقه وتبادر إلى ذهني رحلة موسى عليه السلام إلى مدين حين هاجر إليها ثم سقل الفتاتين الصالحتين وجلس تحت ظل الشجر سائلا ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكأنني وقعت على كنز فضللت أردد ربي ربي ربي إني لمن إني فقير إني لما أنزلت إلي فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير, من خير فقير كيف تصف روح مر نفسه للطعم والها فيقض يوم صوم في شرود يتشها فكره عن ذكر رب الصومناء يتلفى والذي من فيه يؤذي السمع والإحساس أدهى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وضللت أكرر الآية وأستشعر فقري وحاجتي إلى الله أستشعر ذلك أستشعر وتذكرت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبت الدين وقهر الرجال وبعدها شعرت براحة نفسية راحة لا يمكن وصفها كما جاءني حصن ظني كبير بالله تعالى أنه سيفرج كربي وبالفعل بالفعل شعرت بهذا شعرت بهذا آه إن كم من قلب خراب لا يؤثر فيه الوعد ولا الوعيد ولا البشارة ولا التهديد إنه القرآن يهز القلب والوجدان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 لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين بلى, بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نسأل الله الكريم من فضله فأعلنها أخي توبة صائم أعلنها أخي توبة صائم أسبلها دمعة قائم شعرت براحة نفسية كما جاءني حسن ظن كبير بالله أنه سيفرج كربي وبالفعل لم يمضي وقت طويل حتى فرج الله تعالى كربي وقضى عني وقضى عني ديني بعيدا عن الديون لم تكن قضية الدين هي التي شغلتني بقدر ما شغلني أني خرجت بتجربة ناجحة خرجت بتجربة ناجحة وهي الدعاء والالتجاء إلى الله وقت الشدائد قبل الالتجاء إلى الناس نعم من الإسلام أن يتعاون بعضنا مع بعض وأن المسلم لأخيك البنيان ولكن أول ما يلجأ المسلم يلجأ إلى مولاه العالم بأصاره المطلع على حاله وقد طرأ على دهن هذا السؤال لماذا لا نلجأ إلى الله ولماذا لا نناجي ربنا نشكو إليه همومنا وأحزاننا إنه سبحانه يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليل كل يوم هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له لماذا لماذا لا نلجأ إلى الله محروم في شهر الصوم من انصرف عن صلاة التراويح قبل انصراف الإمام محروم في شهر الصوم من قضى نهاره نائما وليله لاهيا شرب الغفلة واستيقظ عليها محروم في شهر الصوم من هجر المساجد وعمر الشوارع والاستراحات قلت له ها نحن نتفيأ ظلال رمضان ونعيش نسائما فما بال أولئك النفر يفسدون لذة هذا الشهر برياح المعاصي قال لي إنهم يقتربون رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنتم تستجيبون لهم في شبق وهيام قلت له فلمن نستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف قالوا من يا رسول الله قال من أدرك رمضان فلم يغفر له وقد كان الالتجاء إلى الله والشكوى له سبحانه وتعالى حال الأنبياء فهذا يعقوب عليه السلام حين فعل أبنائه ما فعلوه مع يوسف عليه السلام والكيد له وحين أخذ ابنه الآخر وتذكر يوسف وبكى, وبكى عليه فعاب عليهم القوم أنه ما زال يذكر يوسف فقال لهم إنما أشك بثي وحزني إلى الله نعم نحن في حاجة لأن نشكو بثنا وحزننا وهمنا إلى الله تعالى، فلنجرب ولنطرق باب الله تعالى. شاكن له همنا وشاكن له غلبت نفوسنا علينا وغلبت أعدائنا، فبإدنه تعالى سيجعل لنا من أمرنا يسرى ويرزقنا ويرزقنا الاحتساب ويرزقنا الأسباب التي تكون مفتاح فرج لهمنا وكربنا. فما أحوجنا إلى الله وما أقرب الله منا وما أبعدنا عن الله؟ فهل قتربنا من هو سبحانه وتعالى فلنقترب فلنقترب والى حكم وعبر للصائمين اما تبالينا اللهم اغفر لنا اللهم الى, الهدى إلى الهدى حكم وعبر للصائمين اللهم لنا الله حكم وعبر للصائم هي جلسة إفطار للعقل والقلب هي قصة رمزية تلخص حكمة تشحذ همة توجب عملا يسبح معها ذوي الألباب إنها عصير أيام من سبقونا وحرارة تجاربهم اللهم الله حكم وعبر للصائم أيها الإخوة, أيها الإخوة الصائمين كيف حالنا مع الصيام والتقوى وتقوى الله إذا ملك العبد قلبا تقيا إن ضبط قوله وفعله وحاله إذا لم يمكن أبدا أن يمتتل لترك هذه الشهوات الطعام والشرب والجماع وهي حلال وهو صائم فيتعدها إلى الحرام من كذب وظلم وغش ومشاهدة للحرام وسماع للحرام سواء كان في الليل أو النهار سواء كان في رمضان أو غير رمضان فنرى من صام وصلى وترك الشراب والطعام في رمضان لعلمه أن الله رقيب عليه ومطلع عليه سيترك الحرام في غير رمضان أيضا أعقد العزم أعقد النية على ذلك فسوف تبلغ التقوى أخي هذه مواقف حقيقية هذه قصص من الواقع تعيشها أنت في اليوم عشرات تسمع مثلها الكثير أبعد هذا تضمن أن تلبس ثوب العيد؟ إنه الموت حق على كل العبيد ولكن أعد العده وجدد العهد بالله العزيز الحميد أخي ألست تقرأ القرآن في رمضان؟ ألم تؤثر فيك آيات الوعدي بجنات النعيم؟ ألم تهزك آيات الوعيد والجحيم؟ يقول ابن قيم رحمه الله ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد فإن تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البته. نعوذ بالله من خراب القلوب إخواني أخواتي فعلا نعوذ بالله من خراب القلوب فأين حالنا حالنا من, حال من التقوى؟ وهل هي فعلا موجودة لدينا أم أننا دائما نردد كيفنا كيف الاخرين متل مثلنا مثل الاخرين الناس كلها كل هكذا هذا زماننا لا لا نعيب زماننا والعيب فينا يجب أن نخرج من هذا الشهر بلدة لدة التقوى لدة التقرب من الله هذه اللدة لا بد أن نصل إلى الخوف من الله ومراقبته في السر والعلن هذا السد الذي جعلنا في رمضان نمسك عن الحلال فالأجدر والأولى أن نمسك أيضا عن الحرام قلوب غافلة على شهواتها ولذاتها عاكفة حتى في مواسم الطاعات والنفحات قلوب هواها آثر عندها وأحب إليها من رضا مولاها فالهوى إمامها والشهوة قائدها والجهل سائقها والغفلة مركبها قلوب في تحصيل اغراض دنيويه مغموره وبسكره الهوى وحب العاجله مخموره سبحان الله انه الحرمان انه الحرمان واي حرمان ضياع رمضان سبحان الله ادركوا رمضان ويسمعون المنادي إلى الله وإلى الدار الاخره ولا يستجيبون يتبعون كل شيطان مريد الدنيا تسخطهم وترضيهم والهوى يصمهم عما سوى الباطل ويعميهم إخواني أكيد الكثير منا يشعر بروحانية الصوم وهذا نعمة من الله هذا أحدهم يقول في نهار رمضان يوم من أيام رمضان اشتد بي الجوع فيبس لساني وقرصت شفتي وغارت عيناي فنظرت يميني فإذا أصنف طعام وعن شمالي أنواع الشراب فذكرت قول الله عز وجل في الحديث القدسي ترك طعامه وشرابه من أجلي فرق قلبي ودمعت عيني هل شعرت بهذا أخي؟ هل شعرنا بهذا لنتبه انتابني شعور جميل له حلاوه لا استطيع وصفها ولا بيانها قلت لعله لعله اثر من اثار الاخلاص في هذه العباره العظيمه ولكن من أنا عبد من عبيده فقير إليه دليل بين يديه من أنا فيخاطبني العظيم الجليل ذو الجبروت والملكوت ترك طعامه وشرابه من أجلي من أجلي من أنا حتى يخاطبني بقوله من أجلي فقلت قوله من اجل رقة وشفافية عجيبة هذا الإناس, هذا الإناس ينسين الجوع ينسين التعب ينسين المشقة التي لاقاها الجسد في شهر رمضان اللهم رزقنا في رمضان توبة ترضيك تغفر بها ذنوبنا تلم بها شعثنا ترقق بها قصوة قلوبنا لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنها ضعيفة اللهم ان أنفسنا ضعيفة فلا تكلنا إليها طرفة عين فإنها ننا ضعفاء مساكين أنت ولينا ومولانا فاحفظنا بحفظك ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني إذن عبر وعيدة صائمين في هذا العدد اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار واسكننا واسكننا معهم في دار القرار اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك وعيش روحانيه هذا الشهر ووفقنا للتعاون في طاعتك والمبادرة في خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله أجمعين إلى هنا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 Fadila ناصر